هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ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 قَالَ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي وَلِيٌّ وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ امْرَأَتِي عاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ قَالَ رَبِّ اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا والكر ربك ب بالعَشي وال وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قنتي لرب رُكْعِي وَسْجُودِي وَالرَّكْعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إليك.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 إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وديها في الدنيا والآخرة وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين